والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة تكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.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 فجعلناهم ابكرا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلثا من الاولين وثلثا من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظلل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 أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من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 تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم فلو لا إذا بلغت الحلقوم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 فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحان فروحوا وريحان وجنّة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين.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 وقل يقين فسبح باسم ربك العظيم